اهلا بحضراتكم واحدة من اهم التحولات اللي حصلت في مصر بعد ثورة 25 يناير ان المحظورة خرجت الى النور ومن كانوا محظورين يسمح الان لهم بالكلام ولو تسمحوا لي عنوان هذه الفقرة هي محاولة للفهم على مدار أكثر من 50 سنة كان هناك صورة ذهنية بيضعها الاعلام وبيضعها النظام السابق والحكومات المتالية في النظام السابق عن جماعة الاخوان المسلمين وبما انه لم يكن مسموحا لهم بالحديث وبالاعلان عن نفسهم وبالتواصل مع الشارع بالقدر الكافي فكان دائما هناك مجموعة من الاقاويل تقال عنهم او صورة ذهنية مأخوذة عنهم اعتقد انه ان الاوان دون هجوم او دفاع دون متح او نقد في ان نستمع اليهم له مطلق الفرصة ان يتحدثوا عن افكارهم وعن مواقفهم وعن برامجهم وعن كيانهم داخل الشعب المصري وفي النهاية الشعب المصري الذي كان محروما من التواصل معهم له مطلق الحرية في ان يحكم على افكارهم ومبادئهم مشرفتني الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخان المسلمين ومتحدث الرسمي باسم الجماعة السلام عليكم ومرحبا بك دكتور عليكم السلام اهلا وسهلا اهلا بحضرتك أهل. كفارة عن الحظر الذي استمر سنوات كثيرة لكن اسمح لي ابدأ مع حضرتك بسؤال ربما يعني يكون ساذج للكثيرين بس انا ارجو ان تقرأ ما بين سطوره انا كمواطن مصري عايز اسأل من هم الاخوان المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم اولا تحية لك يا سيد تامر المشاهدين والحقيقة احنا في هذه الايام يعني بننتهز كل فرصة ان احنا نحيي شهداء الثورة ونترحم عليهم ونرجو الله أن يتقبلهم في الصالحين ونتقدم لأهليهم جميعا بتعازينا ومشاركتنا الدائمة ثم يعني نحن كنا نتكلم دائما يا سيدنا كون التلفزيون المصري والنظام المصري السابق لم يكن يسمع في هذا شيء آخر لما أنا كنت في مجلس الشعب لعلك تعرف من ألفين وكنت أتكلم بصوت عالي جدا وأقول للنظام الذي سقط هذا ولكل رموزه ما كنت أريد أن أقول حينئذ وما سمعه سمعته الدنيا كلها. فنحن كنا نتكلم دائما يعني. لا نتكلم عن, عن, عن. الصوت يعني. نعم عن الحظر عن الإعلام الرسمي. آه يعني يعني كلمة الإعلام الرسمي أنت ما بتحبهش بكثير بتحبه أنت قلتها من كلمة الرسمي. طبعًا لكن من نحن وماذا نريد نحن الإخوان المسلمين الهيئة الإسلامية الجامعة التي تأخذ الإسلام بشمولياته في كل نواح الحياة في حركتها فهما وعمل وسلوك وتطبيق يعني هذا امر معروف لكن حضرتك سألت السؤال كمواطن مصري اظن انك تعرف حضرتك شخصيا لكن اخواننا المصريين نحن يعني موجودين في المجتمع المصري من نسيج المجتمع المصري منتشرين في المجتمع المصري وبالتالي يعني لو المصري يعرف الاخوان جيدا ويعرف من هم وماذا يريدون بدليل انه عندما سنحت فرصة يعني ضيقه حتى في وخمسة هم المصريون وانتخبوا من الإخوان ما يعادل حوالي 20% من إجمال مقاعد مجلس الشعب في 2005 88 عضو 88 عضو من 444 عضو حينئذ الان 580 فيعني الإسلام الوسطي إسلام أهل السنة والجماعة يعني الاعتدال لا التطرف ولا التزيد ولا التراجع ولا التراخي وإنما الوصفية السامحة المعروفة عن الإسلام طيب. الذي نحاول أن نفهمها م. ثم نعمل بها ومع المجتمع كلنا نتحرك لكي يكون هذا هو دليلنا جميعا لأن العدل هو أساس الملك ولأن الحرية فريضة من فراض الإسلام رائع هل جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة دعوية دينية أم جماعة دعوية دينية صاحبة نشاط سياسي يعني اسمح لي هذا سؤال ليس في المقرر سؤال طيب جيد يعني لكن جماعة اللي خلصين جماعة إسلامية نحن نحن جماعة من المسلمين هيئة إسلامية جماعة كما قلت وبالتالي الإسلام بمفهومه الشامل بالألف واللام أهل اللغة يعرفون حضرتك طبعاً من أهل اللغة والفصاحة أهل اللغة يعرفون عندما نقول الإسلام فالمفهوم هو مفهوم واحد المفهوم الشامل لهذا الدين شعائره الذي يعرفها الناس بالدين طيب. وهذا نمط من المعرفة نريده ان يشمل الباقي فالشعائر الصلاة والصيام والزكاة والحج دي الوجه الاخر من العملة هو السلوك والمعاملات والشرائع القوانين وبالتالي الاسلام يؤخذ كله ولا يؤخذ جزء ويترج طيب انا سبب سؤالي اللي كان بره المنهج واعتقد باقي أسئلتي كمان لا نعم نعم لأنتم المقرر مش المنهج, لا لا لا انت جوه المنهج عفوا نفهم لكن في النهاية أنا أريد أيضا أن أتيح لحركة الفرصة أن تجيب على بعض الأسئلة التي كانت تطرح على جدا الجماعة جدا وخصوصا جدا في الصحافة خلال الفترة الماضية وهي فكرة كان نوع من أنواع الاتهام أو النقد الذي يوجه للجماعة بأنها جماعة دينية تلبس رداء الدين نعم الحقيقة يعني أعود مرة أخرى لأقول ان مفهوم كلمة الدين ده مفهوم مستورد المفهوم الثيوقراطي الذي عم في اوروبا في العصور الوسطى ليس من الاسلام في شيء الاسلام ما يعرف هذا المفهوم لما نتحدث عن الاسلام إذا لو الناس لو اللغة العربية مستقيمة كان الاسلام يوازي الدين ولكن لان اللغة العربية تحتاج الى بعض الوقت عشان نفهم فاحنا بنقول الاسلامي عشان ما نغلقش وبتالي احنا لما نكلم نقول Islamic State بنقصد يعني الدولة الإسلامية هي الدولة المدنية بالضرورة بالتعريف مم. وبالتالي لا بس كانت بتحتاج شرح بقى في كانت ما احنا بليش يعني هي. لكن يعني أنا ارجو ان يكون الشرح يعني ان شاء الله يعني مفيدا وفيا مم. قدر ما نستطيع وبالتالي نحن نتحدث عن الإسلام اللي هو إسلام حضرتك والإسلام بتاعي والإسلام بتاع المسلمين كلهم الذي هو المكون الحضاري الأساسي لمصر للمسلمين ولغير المسلمين لان حقوق غير المسلمين في الإسلام محفوظة حفظا تاما. طيب هذه مسألة دول. واضحة أنا بكلم مسح عن مفهوم. الجزئية الصغيرة في المفهوم الدولة الإسلامية المدنية الذي كثيرا ملتبس ما التبسة على بعض الناس. اللفس. بقصد او بدون أن قصد. أن كلمة الدولة الإسلامية كانت ترعب بالكثيرين معناها اننا سنبتعد عن الدولة المدنية. لا هذا غير صحيح. للاسلام لا... لا, لا يعرف ذلك. الإسلام دولته مدنية كانت دائما وكلمة الدينية بالمفهوم الثيقراطي حكم أهل الدين بالحق الإلهي هذا ليس في الإسلام ولا يعرفه الإسلام ولم يعرفه م. ولا نقول به ولا يقول به مسلم يعرف إسلامه حقا هذا هو فهم جماعة الإخوان المسلمين لا هذا هو الإسلام, وليس الإسلام هذا هو الإسلام وهذا الذي يقول به الأظهر ولم أرى أبدا أستاذا أو عالما أو شيخا أزهريا يقول بغير ذلك تمام هذا مفهوم ثابت وواضح ومستقر لدى يعني علماء ال... البعض ال... الذي يقول ان جماعة اخوان المسلمين تريد بالفهم السابق فكرة الدولة الاسلامية ان تذهب بمصر الى النموذج الايراني هل هذا كلام له علاقة يعني بالفكرة يعني انا لا, لا, لا اريد ان ادخل في تفصيلات مثل هذه ولكن نحن نتحدث عن منهج اهل السنة والجماعة في فهم الاسلام ما هو النموذج الايراني هو اللي فيه المرجعية الدينية التي تحكم وتحتها المرجعية يعني, يعني الدولة الاسلامية أيوة. التي نعرفها في التاريخ الاسلامي م. هي الدولة المدنية وليست حكم رجال الدين بالحق الالهي كانت دائما كذلك ربما شابه بعض الاخطاء في التطبيق بسبب الاشخاص هذا لا يعيب المنهج نفسه فنحن نتحدث عن منهج اهل السنة والجماعة المأثور في حكم الناس الأمة مصدر السلطة هذا هو المبدأ الإسلامي الصحيح م. وبالتالي حضرتك لما تنزل للدستور المصري الذين وضعوا المادة الثانية من الدستور كانوا حكماء ويفهمون مفهوم الدولة جيدا الدولة الحديثة ويعرفون معنى الدولة الإسلامية ويفهمون معنى الشريعة الإسلامية ولكن النص واضح جدا أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهذا ليس معناه أحكام الفقه لأنها تتغير إنما الذي لا يتغير هو المبادئ الأصول الثابتة وهي الأحكام قطعية الدلالة والثبوت مم. هذا كلام ناس تتعدى مبادئ خورة. الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومعنى ذلك أنها ليست أحكام الفقه التي تتغير وإنما الأصول الحاكمة لهذه الشريعة الإسلامية طبقا لهذه الأصول ما تم وبالتالي إحنا لم نقل أبد على الإطلاق حتى في ما قيل عن أنه برنامج الحزب الإخوان وأنه أتكلم عن لجنة يعني بتحكم إحنا في المادة اللي قيلت هذه التي يمكن أن تتغير ولكن بالنص الواضح أن التشريع للبرلمان وأن الطعن على القوانين أمام محكمة السورية العليا هذا في نص المادة اللي إحنا أوه. قلناها في المنهى في البرنامج هذا المفهوم ال ال ال الشامل هو الذي يقلق يقلق من؟ أيوة. يقلق اعداء الامه نفسهم لانهم مش عايزين الامه تنهض وبالتالي يوجدوا مثل هذه الافهام الضيقة والغير صحيحة ما حورب اصحاب المنهج الاسلامي الصحيح الا لانه صحيح اما المنهج المتطرف يمينا او يسارا فيحمل عوامل فناء في منهجه نفسه وبالتالي هذا يشجع وان بدا للظاهر ان هؤلاء يتحدثون عن التطرف أي. التطرف لا يحتاج حرب لانه بحرب نفسه سواء يمينا او يسارا ولكن اللي بيحارب هو الوسطي المعتدل الوسطي لانه ينمو لان عوامل البقاء ايضا في منهجه المعتدل نحن كنا اول من جماعة من اصدر بيانا في 11 سبتمبر ندين ما حدث وقلنا لها للشعب الامريكي هذا فين واحد تفجيرات امريكي وقلنا للشعب الامريكي حين اذن اعملوا محكمة علنية طبقا لمحكمة وقولوا لنا من فعل وحين اذن نحاربه معكم مم. لكن ان يكون الاتهام جهة الاتهام وجهة الحكم هي جهة واحدة الامن والنيابة هذا ليس حكما. لم يصدر حكم من محكمة امريكية حكم من محكمة تقول من فعل هذا م. هذا كلام معروف ونحن طلبنا منهم ايضا انا كنت في مجلس وطلبت من وطلبت على العالم كله اعملونا مؤتمر كبير وقولوا لنا فنيا كيف سقط هذا المبنى وقولوا لنا قانونا من فعل هذا الفعل فلم يفعلوا فهذا امر مفهوم واضح ان هؤلاء نحن نتحدث عن الدولة المدنية وبالتالي انظر الى الجيران في الشرق اللي احتلوا ارض فلسطين ماذا يقولون تكلمون عن جويش استيت دولة يهودية دولة يهودية احنا مش ضد اليهود الاسلام والمسلم ليش ضد اليهود احنا ضد الصحيانة لكن الدولة الفلسطينية التي يعيش فيها الجميع على اساس المواطنة هذا امر طبيعي جدا لكن ان يأتي من يأتي يحتل ثم يقول اريد دولة دينية هذه الدينية بهذا الشكل فهذا امر الكل يعني الدولة المسمى باسرائيل التي تدعي المدنية هي التي تريد ان تخيم الدولة الدينية بالمفهوم السلبي. هل تعلن بوضوح؟ آه ونحن آه نعلن بوضوح ولكن الوضوح الذي نعلنه عن الدولة الإسلامية ليس دولة الإخوان ولا ملك الإخوان ولا يزعم الإخوان هذا ولا يمكن أن يكون ولا يقول أحد منا هذا على الإطلاق لم نقل يوم إن من الأيام هم الحل هل سمع أحد حد يقول الإخوان هم الحل؟ نقول الإسلام بتاع كل هو الحل بتاع الناس كلها. لانه فيه تكامل فيه طيب عدل في في في في الحرية الحرية مطلب للجميع طيب رائع انا سمين الحزب عن ايه الحرية, الحرية العدالة طيب انا هنيجي لموضوع الحزب طبعا لكن في هذه النقطة كانت واحدة من الاتهامات او من الانتقادات التي توجه لجماعة الاخوان المسلمين انها جماعة من خلال بعض التصريحات التي قيل انها خرجت عنك عشان يبقى كلامي برضو محدد من خلال التصريحات التي قيلت انها خرجت عن كوادرك وقياداتك انها جماعة تريد ان تحتكر الاسلام في شخصها او في كيانها وان دول الاخوان المسلمين طب اللي بره الجماعة يبقوا مش مسلمين بالعكس هذا كلام ايضا مردود لانه الداله على الخير كفاعله مم. والذي يريد ان ينقل ما عنده للناس يكون حريصا على مد الجسور بينه وبين الناس اي مكان ما عنده هذا لماذا يريد ان يحتكره ولو احتكره لنقص عدده ولتراجع في انتشاره بالعكس ماذا يحدث الإخوان يزدادون في العدد ويزدادون في الانتشار ويتواجدون في كل مكان وهذا كان سر عداء النظام البائد لهم لأنه يخشى منهم أن يكونوا قوة معارضة له في سائر انحاء القطر وبالتالي أنه الإخوان لا يحتكرون الإسلام ولا يملكون ولا يجوز وهذا مخالف للإسلام الإسلام ملك الجميع هذا مخالف للإسلام طبعا باب الإسلام واسع جدا الدخول فيه من كل الأبواب الخروج منه هو صعب جدا انما الدخول فيه سهل جدا ولا يملكه احد يعني الجماعة لا تحتكر الحقيقة لا الدينية لا تملك لا تحتكر الحقيقة الدينية ولا المنهج الصحي بالعكس, بالعكس الجماعة بتسعى لان تستكمل عوامل الفهم والتطبيق للإسلام الصحيح نتمنى ان نكون كذلك ولا نزعم ولا ندعي اننا خير من احد او لنا يعني قيومية او سيادة او يعني خيرية اكثر من الاخرى لا. لا يمكن لا. الافضليه هذه يقررها ربنا سبحانه وتعالى فعل ال ال الانسان في الناس له وجهان يعني المسألة الالهيه رضا الله سبحانه وتعالى عنه وقبول الناس وبالتالي المنهج الاسلامي فيه كل الجوانب المدنية م. لأن وارتباطه الديانات السماية كلها مرتبطة بالسماء بالله سبحانه وتعالى بالرسل هذه المفاهيم الواضحة لم تكتمل في الديانات كلها إلا في الإسلام هذا بنص الديانات الأخرى مم. وبالتالي تكامل الشريع الإسلام الذي نتحدث عنه ولا ندعي أن نحن أصحابه ولا يمكن أن نكون أصحابه هذا أص... يا أصحابه هو البشر الخلق حتى غير المسلمين المسلم... غير المسلمين هم أصحاب الذي يبحث عن العدل يجد العدل في الإسلام الله هو العدل سبحانه وتعالى الذي يبحث يجد حتى ولو كان وهو حر أن يبقى على اعتقاده وأن يبقى فيه دي. ولكن حقه الطبيعي وذلك احنا بنقول إيه لإخواننا غير المسلمين المسيحيين حقوقهم مكفولة في الإسلام مش عند الإخوان الاخوان لا يكون حقوق عليهم واجبات الإخوان دول لكن لا يملكون حقوق ولا يدعون أنهم خير من غيرهم ولو قالوا هذا لما وجب على أحد أن يتبعهم ويتحدث معهم هذا كلام يحاصرهم ويجعلهم ينحسرون لما نتكلم عن الإسلام فإذا ما فعلنا ما فيه مع بعض كلنا الأمة كلها تستفيد تستفيد الحرية تستفيد ديمقراطية الشرع هي هل أعزي الحرية والديمقراطية والعدل تلت حاجات مصاد جدا لكن بهم تنهض الأمة وتنمو وتزدهر لو ساد العدل والحق بالحرية وجو الحرية اللي منتنفذه ده كان خير للأمه طيب. هذا محنين. هذا أمر تقبله الفطرة طيب هل داخل جماعة الإخوان المسلمين حاليا أو حتى في السابق القريب الماضي القريب هل هناك تيارات داخل جماعة الإخوان المسلمين هل هناك تيار إصلاحي وطيار متحفظ لأن حتى في الانتخابات الأخيرة رأينا بجموع من التصادمات هو الحوال حقيقة مثل هذه الأمور يوجدها كان انت حضرتك قلت عليه الإعلام الرسمي ولا أنا ما قلتش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني التباين في وجهات النظر داخل أي مؤسسة موجود لكن تباين على الأصول ولا على التطبيق والفروع والأليات الوسائل والأليات والفروع فيها اتجاه اجتهاد ولو لم يكن فيها اتجاه لما كان هناك معنى للشورى الشورى معنى حسم الخلاف <تصفيق> بالتصويت وبالتالي لا معنى إذا كله بيتفق على كل حاجة ما كانش فيه لا طبيعي بس هل صحيح ما خرج أو غير صحيح ما خرج في وسائل الإعلام ومش بس الرسمية أو صحف الحكومة حتى بمجموعة من وسائل الإعلام المختلفة إن في الفترة الأخيرة تم إقصاء تيار يمثله مجموعة من أصحاب الفكر ومنهم محمد حبيب ده معناه أن اللي خلقش في أنا ما بقولش ما أنا بات قال عن الأخبار التي وطلبتها ما, ما ينفعش ما ينفعش يعني يتحبسوا وروح النار يعني كانوا بتحبسوا آه وحدك فايز يعني وحدك مش معقول يعني لا كلام أنا وحضرتك وفي داخل البيت الواحد م. وبين الزوجة الزوجة وبين الأخوة الأشقاء وبين الناس وبين الناس اللي في الشارع وفي الوطن مسائل الحوار معنى الحوار للنضج للوصول م. إلى أفضل الحالات لازم في والزلمة سلبنا القاعدة الذهبية التي صمبتها ووضح قاعدة ذهبية وهي كانت قبل ذلك بس هو يعني نفض عنها ترى نحن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه م. والمهم مش فيما خالفنا فيه آه. اختلفنا نحن بنختلف قدام كلنا نحن نقول رأيين بس في الآخر المفروض ما نتقعدش نتحاور العمر كله ودامني بللنا رأيين طبع. لازم في الآخر نعمل حاجة يعني مش لازم التطابق لكن انت جانس مطلوب م. هذا ما يدور داخل مؤسسة الإخوان دائما لا هو المشكلة في ان مداولات الحوارات داخل المؤسسات يجب ان تكون هكذا في حتى في الشركات في المؤسسات في العزاب دائما ما تكون ملك المؤسسات فاذا خرجت المداولات خارج المؤسسات لانها لا تخرج مكتمله ولا تخرج بنضج الا بالقرار يبدو للناس وكان هناك خلافات وبالتالي هذا الامر الحقيقة وسيء فهمه في كثير من جوانب. حالك شايف انه كانت اختلافات صحية طبعا ومزال ومزال لا يمكن ان نجلس على طاولة واحدة مثل هذه وندير امرا ونحن متطابقين هذا امر ضد الفطرة طيب هل هناك تيار ولو محدود داخل جماعة الاخوان المسلمين يميل الى العنف في تنفيذ الفكرة لا اتصور هذا على الاطلاق لا تتصور بتاتا كلمة لا اتصور يعني اعتقد جازما بما اعرف لا لا اتصور غير اعتقد لا لا جازما لا, لا, لا انا اقصد هذا يعني, يعني يعني هذا لو وجد اي لكن احنا نبقى مقصرين ومخطئين جدا م. وقد يكون هناك بعض الحماس من بعض الشباب وهناك امور مستفزه كانت كثيره أي. يعني لكن هل, هل وجد احد او هل اعلن مرة خلال عشرات السنين انه عندما جاء يعني ضباط مباحث انه دولة يقبضون على احد واجد واحد من السنيهم برشاش او مسدس او حدفهم بطوبة هل هل اعلن هذا في مرة من المرات <تصفيق> يعني إحنا, احنا هذا العنت وهذا الظلم الشديد جدا الذي وقع كان دائما يقابل بالصبر والاستمرار وهذه عمل قوة لكن حضارك تعتقد جازما أنا ان و... لا يوجد طيار واقر أ... للمجتمع كله انه مم. ان وجد هذا وهو غير موجود فلا نقبله على الاطلاق لحن لا نقر العنف ولا نمارس العنف ولا نوافق على العنف وندينه من اي جهة جاء مم. هذا امر ده الاجتماع طيب, فس... طيب فسلي المشهد الذي روع كثيرين منذ سنوات مجموعة من شباب الاخوان او كما قيل انهم من شباب الاخوان يقيمون عروضا عسكرية داخل الجامعات ما اطلق عليه الاعلام ميليشيات اللي موجودة. المشاهد دي لما بستت على الشاشات التلفزيون ومش بس التلفزيون الحكومي كل الفضائيات والصحف قالوا ان شباب الاخوان ينظمون ميليشيات ويتعلمون ويتضربون على القتال ويستعرضون حتى مهارتهم في استخدام السلاح. هذا كلام ألعب الكثير والله انا أنا لو كنت في الوقت ده مشيت في الشارع لبست الترينينج بعد الفجر وحبيت أجري شوية في الشارع كانوا ممكن عليهم اللي بتضرب عشان أعمل عملية ولا لك هذا نفسين أسود كلهم لبس موحد انا أنا بقولك بس أنا نفسي وأنا في السن ده لأنه من يريد أن يفسر يفصل الأمور يفسرها كيفما يشاء اولا النظام المصري كان يكذب في كل شيء وهذا معروف وعد احنا شايفين الملفات اللي بتقع في الشارع عن الناس وعن طيب ففسر المشهد ده يا دكتور هذا المشهد مشهد رياضي انا مش شايف فيه اي حاجة بصراحة يا دكتور قال صحيح بجد لا ما هو يعني اذا امرت ان تطاع انا ما كلمكش هو لا انا أناك قلت كلام رائع في البدايه يعني المية 180 واحد هل هل 180 هل ايوه انا هو هل الرياضي حضرتك قلت لابس تريننج شيل بس اسود ويولثم بس انا احفظ سرهوله بس واحد طالب دول اللي اتقبض عليهم في هذا المشهد وفرق عنهم بعد اقل من ستين يوم ولم يقدم واحد يوم للمحكمه على الاطلاق لا انا دلوقتي ما بقولش ان هم اجرموا وما بقولش, بقولش, بقولش ان هم عملوا عنف انا بتكلم ان هذه كانت رسالة في وقتها يعني يبدو أنها كانت لا لا لم تكرسها. تفسر هذي. أنا ما أقول أنا ما أقول أنا ما بل... ودون على فكرة. نشاط. لا على فكرة أنا حد حد حق دون أي تجني مني أنا دلوقتي في محاولة للفهم ليس أكثر. وأنا كمواطن أعد في بيتي أنا وزوجتي وأولاد ونحن قاعدين عندما بثت هذه المشاهد سنشاهد الأخبار أصابنا الذعر. هذه شكل تنظيمات وميليشيات. هذا الشكل وهذا الارتداء للزي الأسود والتلفيم ده مزيج رياضي. داخل الأصوات الجامعات بصراحة أخفتنا وليها علاقة بالشكل اللي بيحصل في حماس وغيرها من الطيارات. لا لا لا شكل حماس حماس بتدافع عن وعن... طب عن أرض بالصين. ما حنا كنا نتكلم. خلاص بديني أنا أنتوا أنتوا حديني بس أنا أنا دلوقتي مش في دافع أنا بوضح. أيوة. حقيقة هؤلاء الطلاب في هذا المشهد م. كانوا يمارسون نشاطا من وجه نظرهم بالشكل اللي هم عملوا ده ومع ذلك. هم اعتذروا عنه في حينه هم نفسهم قالوا ان احنا اخطأنا بهذا الشكل الذي يعني مارسنا به هذا النشاط داخل اسوار الجامعه وكده لم يكن معهم سلاح لم, يو لم يو لا ما قلناش انا معهم لا سلاح مظبوط هذا المشهد هم نفسهم اعتذروا عنه لانه قالوا غير مناسب ان احنا وهذا المشهد لم يكن بترتيب من القيادات الاخوانيه خالص هم قالوا نخرج خاطر بنصل عنه ساعتها وعشان كده قالوا دي دخلوها في دي معنهم خرجوا الطلبة وخلوا البشرونس خيارتها وبعدين ضافوا حاجات تانية بعد كده قصص لكن احنا حاجة معروفة وبعدين يعني تصور ان في طلبة في المدينة الجامعية مم. 181 وعمالين يرتبوا لعرض عسكري زي ما قيل ساعة عسكري أيوة. وان ما حد شايفهم وفجأة لقيهم جوه وبشتموا الاساتذه يعني هذا الحقيقة كلام في ساعتها لم يكن في سياق على الاطلاق إنما كان أمر أريد به أيوة إنه يشوه صورة الجمعية في الوقت ده 2006 بعد انتخابات 2005 وخمسة أنا أريد ما أريد به من الشباب اللي عملوا كانوا عايزين يقولوا إيه لا أنا لا أنا أتصور إن هذا نشاط خاص بومة دي حقيقة من كلمة أتصور لما استخدمها ديت أنا أنا بقول لك بس عن قناعة هذا هذا نشاط خاص بهؤلاء الطلاب في إطار اتحادات الطلبة ساعتها والانتخابات ربما هما هم أرادوا أن يبدوا جانب من جوانب النشاط اللي فيه يعني يعني شبابية شوية أو فقول يعني قوة. قوة شوية من منطلق القهر وتزوير الانتخابات وخصوصا في الأزر يعني رئيس الجامعة ساعتها لم يستطع الرئيس الجامعة ولا نوابه أن يدافعوا عن موقفهم لشرح لماذا فعل الطلبة هذا الكلام إنما الكلام اللي قيل كله كلام أمن مش كلام أسفزة كل من قيل في هذا الوقت نتكلم عن والدليل القطعي على انهم كانوا بمارسوا رياضة بطريقة خاطئة بمظهر خاطئ جائز واحنا ساعتها هم اعتذروا وساعتها القمة قالت ان هذا نحن لم نعرف به ولا و... نقره لأنه ما ليش معنى ولا مبرر ان نظهر بهذا الشكل في الوقت ده في التوقيت ده بالنسبة لأحداث إحنا شاهدين نافل كلام يعني, يعني, يعني أنا حا يعني, يعني في سياقه تمام نخفضنا بسياقه من حضرتك آه. لكن هو زي ما حالك قلت لا تقبلوه في هذا التوقيت وفي هذا الشكل لكن هي الرسالة التي خرجت للمجتمع ان هذا موجود داخل الاخوان ولا يريدون الافصاح به على الاقل حاليا ولكن في التوقيت المناسب سيظهر ويكون له نتائجه لا نظام الامن اللي كان موجود اللي بيعده انفاس الناس لو كان عارفت الحاجة موجودة يسيبها لغاية ما تخلص لغاية الاخر وبعدين بعد كده انا مشكتها كلام مش يعني منطقيا احنا, احنا الحقيقة هذا امر كان في حينه في سياقه شكله خطا هم اعتذروا لكن لم يكن وراءه ولا امامه ولا خلفه شيء حضرتك بتقرب الكلام على الاطلاق تمام لم يكن وراءه اي شيء انما انما حضرتك انت تؤمن بالاعلام الامني شوية ولا ساعتها بلاش دلوقتي كتير ساعتها كده بس فاللقطه اللي اتاخذت وانتشرت ما فين وطلعت فين المسألة كانت يعني بس مع كامل الاحترام ان هناك ربما تفسيرات وتأويلات كل على هواه بس هناك اصل المسألة هناك خطأ في الشكل. أيوة. هم في بس يعني هو ده كلام. يعني في النهاية ممكن يكون فسّرة على عكس منطق الإخوان أو منطق الشباب الذين قاموا بهذا العمل. لكن في النهاية هاي الصورة ده من على موقع الإخوان على فكرة مش لا لا طبعاً. لا. يعني ده عجر م لا عجر مرضي شفته من يوم مرة. ده موقع الإخوان المسلمين. آه. هل ده زي رياضي يا دكتور؟ أنا وانا قاعد في البيت مع أمي وأولادي تلعبنا. هيعملوا إيه يعني؟ تلعبتم من إيه؟ دقوا الصور كانوا. جوه السور ولا بره السور انت شايف حضرتك ان منظر يعني جميل منظر مبشر لا لو, لو احنا عايزين ما رب. الذي يجعل لا الانسان يخفي وجهه انا بقول التوقيت التوقيت من... الشكل. ما الشكل مش لطيف التوقيت التوقيت وثقافة المجتمع بتاعتنا حين حينئذ وربما بدرجة ما لغاية دلوقتي نشئت المجاهدين اللي كانوا في القناة قبل 52 اللي كانوا بحاربوا الانجليز كانوا طلب عنصر ممكن، وكان رئيس جامعة عين شمس، أيوة. رئيس جامعة عين شمس، دول كانوا بيحاربون، ده ما لحق بس، ده لا بيحاربوش حد، ده أنا على الطلبة، علشان نبقى بقولي المجتمع. أنا ثقافة المجتمع، ثقافة المجتمع، لا تقبل مثل هذا الشك في هذه الظروف، ثقافة المجتمع، أيوة. ثقافة الإخوان المسلمين، أيوة. تقبل هذا الشكل لا طبعا أنا عايز نسمع عندنا مستعمر ب... دلوقتي، بس، ما مثال بقول لك رئيس ما قالوا كده ساعتها انا دلوقتي بتكلم على بلت... قلنا ان جماعة انا عشان دلوقتي الناس تقول ان في فترة الحرية الان والاخوان المسلمين يعملونها تحت النهار وربما يأخذوا مقاعد كثيرة وربما يصلوا للسلطة ما هم في النهاية خلاص بيشتغلوا في السياسة ممكن يوصلوا للحكم من يحمينا من هذا المشهد لا ده لوصلوا للحكم حيبقى تباحهم الامن والشرطة والحاجات دي ما ممكن الشرطة تنبسون كده ده ايه رأينا من يراقب. <تصفيق> <تصفيق> ما الشعب يتواجد ولا يسمح لليخوان ولا غيرهم من هذا, و... هذا المشهد وهذا الشكل أنتم لم ترضوا عنه؟ بس على الإطلاق لم نرضى عنه على الإطلاق ولكن أن يكون مبررا الشكل يبقى مبرر لإجراءات أمنية وتعزيز هي محاكم عسكرية ده لكل مقام المقاضي غير دي, بس دي بس متفقين آه طبعاً طيب آه هل أنت طبعا توافق أن النظام السابق استخدم الإخوان فزاعة كبيرة لكل الناس سواء للغرب؟ او للداخل المصري مظبوط لا اسمح لي اقول لك انا اه, آه أنا لسه طبعا سالت بس اه بس الغرب فاهم الاخوان كويس يعني على الاقل حكوماته ونظمه فاهمينه ولهم اجهزه وبتتحرك وعرفة فكلمة فزاعة هي مصطنعه من الجانبين من جانب النظام المصري عشان يعيش ومن جانب الانظمه اللي موجودة بدرجه بدرجة وباخرى في العالم الاخر علشان هي كمان تستكمل مسير الدعم النظام علشان تستمر في الابتزاز وتفضل مصر جاثيه وغير نامية حتى يستمر استحلبها بما نرى الان من يعني افقار شديد جدا على مدار عشرات السنين تم المصر ونزف وتجريف لمؤسستها ولمقدرتها ولرصدها انما احنا كنا دائما بح صوتنا نتكلم في كل مجال الغرب يعرف اننا ضد العنف ولا نمارسه وندينه ازاي يعرف بوجودنا هو مش عنده طيب. هو الغرب انت مرة طيب. كان فيه انا اقول لك قصة طيب. لطيفة اذا كان في وقت ديئة واحدة كان فيه مجموعة اخوان بسكون في سنة 2004. في مايو 2004 مم. كان مبارك راح امريكا ورجع وبعد ما رجع في مايو بعد رحلات الـ الـ الـ الخريق الربيع رجع فمسكوا 58 واحد مم. متهمين بايه جايبين واحد كان معهم اسمه القذافي بدوي كان عنده شركة سياحة في الجسر السويس ولا علاقة له باليخان من قريب قريبهم بعيد وقالوا ده ده بياخدهم عن شركة طريق شركة سياحة واخواته يودهم الشيشان يتدربوا عشان يروحوا العراق ويشتغلوا مع المقاومة ضد الامريكان ده كان الاتهام. ولما سألت أنا سعد أن أكون في مجلس شعب أحد رموز النظام ما فيش داعه والإسم دلوقتي مم. مغروض يتحاكم داي. قلت له إيه هل هل الامريكان حيشدقوكو في اللي انتوا بتقلوه انتوا عايزين لهم أن احنا بنمنع الإخوان منهم هم يروحوا قوموا في العراق ضدوكو هم حيشدقوكو داي. قال لي هن يبقى حتحق قلت له هو ساعتها احنا ساعتها يعني النيابه طبعا احنا بنحترم القضاء جدا قلت له هو بالمفهوم امن الدولة اللي موجودة في نيابة نيابة ايه وانت عايز وبعد الف في شرح المسؤول السابق ده يتحاكم عشان الجملة دي ولا عشان حاجات تانية لا عشان حاجات تانية طيب تمام حاجات ثانيه كتير لا <تصفيق> طيب لا هو سؤالي هو معروف اصلا انا ما... سؤالي لحضرتك يا دكتور آه. وهي فكرة لان لا انا يعني بحكم عمل الاعلامي اعلم ان النظام كان يستخدم الاخوان كفزاعة في الداخل كلنا عارفينها لكن في الخارج أيضاً، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الكبرى في أوروبا، فزاع إن إحنا موجودين علشان نضمن هذه العلاقات الجديدة. هالكذا مرة دي؟ هالكذا مرة؟ طيب، إبى هالكذا، بس ده أهوش؟ لا, لا، رغم إنه قال قالولو ناوي، تابعت هانت فكرت برا ناوي على حاجة ثانية؟ عليه على رحيله؟ أيوة، مع على رحيله، بس على فكرة إن هو خايفين من الدولة الدينية في طار كبير جوه الإدارة الأمريكية خايف؟ لا بس السنة، إيه، تصدق؟ هو قاله. لو انا مشيت انا خايف امشي فيبقى البديل الفوضى او الاخوان فقال له نام تمام فقال له ناوي يعني 6 شهور قال له ياسر دي بس موقف القدره الامريكيه كان اساسا مائع طول الفترة دي ابتدى بدعم مبارك وبعدين اتخلص منه بس يعني الاداره الامريكيه <تصفيق> فهمت الاخوان فجأة طبعا. فجأة تعلمت الموضوع خلينا من اللي بره. خلينا اللي يهمنا ايه كلام واضح خلينا يعني. اللي يهمنا جوه كنت فزاعة في النظام لينا كمواطنين للمواطنين اه للمواطنين. احنا مصدر امان للمواطنين امال بنتخبون ازاي يا دكتور ان النظام ان عايز المواطنين لا. دلوقتي. ما أنا دلوقتي هو؟ لا طيب. النظام السابق استخدم فاستخدم فز... على كان كان من خطته ان يفعل ذلك ولكنه فشل انا معاك ما فيش مشكلة طب فين السؤال طيب <تصفيق> اسأل السؤال وبوزه بعد جدا النظام السابق استخدم الاخوان كبعبة للمجتمع المصري وللشعب المصري ان احنا حمينكم من هذا البعبة عشان كنا حظرينه وحاضرين نشاطه وحاضرين قياداته وبنعتقل بعمل الدولة قياداته علشان لو طلع هيعمل كذا وهيعمل كذا كذا و في الستة في البيت و هيظلم الاقباط المسيحين اللي موجودين و هيهدم كنايسهم و العنف في اقامة الحد في الشوارع وكذا وكذا. نعم ده اللي كان بيحاول يعمله أيوه. النظام السامق طول الفترة نعم والفترة تولد نعم الى اي مدى نجح في ذلك مش عايز اقولك مش حقيقتكم و انتم بتتعاملوا مع المجتمع الخير اخواني هو بيبصلكوا ازاي وبيستقبل بيستقبل ده ازاي هو فشلا فشلا فشل زريعا م. بدليل انه بظهر الانتخابات في 100% لو كان هو نفسه حس ولو بدرجة انه نجح ما كانش دايما يحسم المعركة الانتخابية بالعصائي هو خد كل اجراءات الفزاعة والاعتقال والتضييق والمنع خد كل اجراءاته وغاية عدل في الدستور عمل كل حاجه وفي النهاية لو انه اقتنع هو نفسه انه نجح بأي نسبة لترك الانتخابات نزيهه بنفس النسبة ولكن لانه مقتنع انه مم. فشل وانه ما زال يخشى المعارضين الذين لهم شعبية بغض النظر هم اخوانه ولا غيره فهو كان يتعامل في النهاية بمنظرية كل اللي مش معايا اللي مش معايا ضدي بالضرورة اللي هي نظرية الاقصاء الاقصاء التام للكل ما طيب. يعني تعامل مع المجتمع طيب. زي اتحاد الطلبة طيب ده على مستوى النظام نعم. على مستوى ما وصل الى المجتمع هل تنكر دكتور محمد ان في ناس اقولها لك بالبلدي كده في ناس خايفه منكوا في ناس مرعوبة منكوا في ناس مرعوبة ان تصلوا الحكم ده ناس موجوده ولو عايز حركة تحل... تحط لك تليفوناتها لا لا افتح انا مستعد أنا, أنا... انا بس انا انا اخشى مم. من انه الاعلام في الفترة السابقة التراكم ده اوجد عند بعض الناس وخاصة المثقفين شوية ده اللي انا بقوله انا بقول بس, بس المثقفين شوية مم. من كتر الالحاح الاعلامي تكون عندهم صورة ذهنية مم. عن الإخوان تقترب مما تقولها قد يكون هذا من فعل الإعلام طبعا الناس متتابع لكن أنا أتصور و و تصور دي ما عرفنا أن معناها تعتقد وجاذب يعني, يعني يعني أنه إذا الإعلام كان مفتوح ويراعي في انفتاحه مصلحة الوطن مم. ولا الإخوان ولا غيره مصلحة الوطن وكان الجميع على قدم المساواة متاح لهم منابر الإعلام ويعني تم إلقاء الضوء على حركة الكل وأنشطة الكل وممارسات الكل وبرامج الكل ومناهج الكل أنا على يقين أن المصريين على درجة من الذكاء والوعي بما يمكنهم أن يميزوا ويختاروا ما يشاء نحن نريد من الإعلام وهذا دور مهم جدا الصحافة نقول السلطة الرابعة دلوقتي الاعلام ده يعني مش الصحافة بس زمان كانت الصحافة لانها لوحدها لكن هي اكتر من كده دلوقتي الاعلام المحايد اللي هدفه متحقيق مصلحة الوطن لانه حتى خاص او عام فهو في النهاية دافع الضرائب هو اللي مكونه المؤسسة بتكون في الوطن طيب هو سبب سؤالي لحضرتك في فكرة ان في ناس مرعوبة من الاخوان ومرعوبة ان يصل الاخوان للحكم سبب سؤالي انه الان بعد ان فك الحظر ماذا ستفعلون لتغيير هذه الذهنية يعني احنا بنتصرف تصرفات طبيعية جدا اللي كنا بنتصرفها بكده ما بتبنيش وما بتظهرش او بتشوه احنا من حيث المبادئ والاصول لم نتغير مم. من حيث الاليات ما فيش اجراءات اينية اللي لقتي على خلطة الاليات الزجل. والوسائل هي اللي بتتغير طبعا. يعني احنا الوقت ما كناش في الاول نقدر نعمل حزب احنا الوقت يبنوا نعمل حزب طبعا. اعلننا عن الحزب الحزب له برنامج. الاسم الحزب لائحة الحزب الحركة فروعه يعني الحرية هي خير ضمان لحسن اختيارات او خيار المجتمع ما رأيك فيما يقال الان ان الاخوان المسلمين في هذه الايام يتجملون لتغيير الصورة الذهنية والرعب الواقر في نفوس المسلمين يعني دعونا ندخل الانتخابات ونشوف إذا كان هذا تجمل ولا حقيقة لأنه م. يعني الناس اللي إحنا بنشوفه مع الناس يعني يعني يجافي هذا الكلام م. نحن يعني إذا كانت كلمة التجمل يعني أصلا مش أي من الوحد يتجمل يعني لكن العيب انه يقول ما لا يفعل او يعني يضمر ما لا يعلن هو ده المشكلة لا بس التجمل لكن التجمل لازم ابقى معاك برضو يعني لازم نتعامل مع الناس بزو ولا انا على بس المهم ان يكون يكون ذلك مطابقا للداخل هو ده اللي, اللي بقول التجمل معناها تجمل في اللفظ وفي الكلام ايوه بس الا يغير ما اقول ما اقتنع به اه لا هو ده بقى. أيوة يعني هذا والعاز بالله نفعه لكن التجمل في القول ما انا هذا اول اتهام الآن ان الاخواني يحاولون تجميل وجههم امام المجتمع لا لا حتى يغيروا لم نقل لم نقل لم نغير شيئا في الاصول والقواعد والاطره التي كنا دائما نتحدث عنها احنا بنتكلم عن دلوقتي انا في البداية قلت ان الاسلام ليس ملك احد تمام لكننا نتكلم عن الاسلام احنا بنقول الاسلام الاسلام بتاع الكل هو الحل للكل مش لنا أنا لوحدنا ممكن انظروا الى الاسلام خذوا ما في الإسلام راح خذوا من الأظهر بس هي دي بقى حدرك بتقول أن الإسلام بتاع الكل مش بتاع الإخوان لا لا بتاع هو حل للكل للكل طبعا مم. للمسلمين وغير المسلمين تمام هذه هي لغتنا يعني منذ أن يعني فتحت أعيننا في هذا الوطن على الفهم الصحيح الإسلام ونحن نقول ذلك والإخوان كلهم قالوا ذلك لا في أدبيات الإخوان ولا مؤسس الإخوان ولا بس بس بس من, من جاءوا بعدهم الإخوان ومن يقول غير بقى بقى ذلك وصلت. بالمناسبة من يقول غير ذلك فهذا ليس مش عايز اقول ليس من الاخوان هذا يخالف الاسلام تمام انا امامي بعض الدقائق فعايز استغلها في سئلة سريعة الان انتم تشرعون في تأسيس الحزب السياسي هل عندما يخرج هذا الحزب للنور ويتكون ويترسخ في الشارع هل ستلغون جماعة الاخوان المسلمين هل ستفك لا احنا دلوقتي جماعة الاخوان المسلمين هي الهيئة الاسلامية الجامعة اللي قلنا عليها كويس الجماعة موجودة ولها انشطة كثيرة جدا اجتماعية وغيرها الحزب, الحزب ودعوية طبعا ده, ده الدعوة بمفهوم الوعظ والارشاد هذا يعني من اصول الاسلام ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظ الحسن الدعوة بمفهومة كلمة الدعوة الحقيقة منقول دعوة السياسية بخلطة لا مفهوم وعظه ارشاده سياسي داخل الدعوة دعوة الكبيرة العمل السياسي عمل متخصص غير م. العمل الشعبي قمة العمل الشعبي والعمل السياسي أي. العمل السياسي عمل متخصص وبالتالي الحزب يتعامل مع هذا الجانب المتخصص بدرجة وفترك من وفترك العمل الشعبي والدعوي الى الجماعة التمييز والحدود الفاصلة ما بين العمل الشعبي والعمل السياسي العمل الشعبي بوصل العمل السياسي الجماعة تمارس انشطتها في كافة المجالات ومنها المجال السياسي طيب. والحزب يمارس السياسي دفن. هل نعم. سيكون هناك حزب واحد رسمي ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين ولا ربما اكثر من حزب لا حزب واحد لا يمكن لأصحاب الايدولوجية الواحدة م. ان يظهروا باكثر من الرأس في مجال العمل السياسي يعني, المجال يعني هو حزب الحرية والعادلة فقط. هو الحزب الممثل نعم. لجماعة الإخوان المسلمين نعم. نعم. ولا يوجد اي احزاب احزاب ستنشأ من لا, لا لا لا الإخوان يكونون حزبا واحدة جماعة الإخوان المسلمين اتخذت قرار قديم من سنة 86 مم. أن تنشئ حزبا سياسيا لم, يك... لم... لم نتمكن من إنشائه في السابق لظروف يعرفها الجميع الآن نحن ننشئ هذا الحزب في إطار الحرية الموجودة ما رأيك فيما, فيما يقال أن حزب الوسط تابع للإخوان المسلمين لا أهل الوسط يقولون غير ذلك اسألوهم هم, هم يقولون غير مم. ذلك هذا أمر طبيعي جدا التعدد داخل مساحة الوطن في الاسلام وفي الحياة العامة ده امر طبيعي ومقبول لكن جماعة الاخوان المسلمين لها حزب واحد وهو حزب الحرية والعدالة والعدل. طيب فقط. حزب الحرية والعدالة هو حزب سياسي مئة في المئة مئة في المئة هل سيسمح بدخول المسيحيين فيه؟ نعم يسمح بدخول كل المواطنين المصريين لو مواطن مصري مسيحي مواطن عايز. مصري مسيحي رجل او امرأة له طبع. الحق الكامل بشروط العضوية التي يقرها المجتمع المصري طبقا للقانون سيسمح له بالدخول نعم. والعضوية نعم طبعا. هذا امر على, على, على قدم المساواة مع الجميع العضوية للجميع قولا واحدا قولا واحدا كويس. هتاخدوا كم كرسي في الانتخابات اللي جاية الانتخابات اللي جاية احنا اعلننا اننا لا نريد ان نكون أغلبية ولا نتصور أنه من السهولة أن نصبح أغلبية لأن المجتمع المصري عندما يكون هناك حرية يختار وبالتالي وعالي اختيار واسع ممكن تحترم لغتي آه. لنصف دقيقة انتفضل الجميلتين اللي حداك قلتهم عكس بعض ليه لا نريد أن نكون أغلبية أيوة. تعني وفق فهم المتواضع أننا نقدر ونستطيع أن نكون أغلبية ولكن لا نريدها الآن لا لا أما الجملة الثانية لا أريد هذا المعنى أريد لا لا ما أريده من معنى هو أننا لا في الوقت الحاضر اللي احنا فيه دلوقتي أيوة لا نريد معناها أنه لا نتخذ الوسائل والإجراءات قادرنا أو لم نقدر لكننا لا نتخذها يعني مش زي ما بيقولوا بالانجليزي مش on purpose مش قاصدين لن نحاول يعني اه يعني ان احنا ناخد أغلبي. ممكن نحاول وما ننجحش لكن احنا بنقول مش هنحاول كده كده الوضع حل. مختلف آه. نحن نريد ان نشارك ونشارك آه. الجميع نريد برلمانا متوازنا هل صحيح انكم تسعون الى نسبه 30% يعني من الصعب تحديد نسبه انا يعني. سمعت هذا الرقم من الاخوه يعني معلش. احنا بنقول الرينج عشان للمدى يعني أوه. انت الوقت حدك تقول 30 أوه. افرض ان احنا عايزين 30% افرض للمقاعد او 35% من المقاعد ينرشح كامل ما احنا بسهل في الانتخاب تحت ايه لا ما دي تكتيكات سيد هل تنجح من 100% سنن لل... الانتخابات والمجتمعات لو انا رشحت 40% 40% لا. انا عندي <تصفيق> ال40% منهم لا لو عايز تنجح 40% ترشح ستين مثلا هذا بقى بقى بقى الحديث هذه عن... التكتيكات اللي كلامه الحديث عن عدد المقاعد التي نريدها مش عدد المرشحين يعني حضراتكم عايزين قرابة تلت البرلمان يعني تسعون الى تقريب. الحصول على هذه النسبة يعني هذا يكون بالنسبة لنا امر طبيعي في السياق وامتداد طبيعي لما فعلناه سابقا لكن هب انني قلت ذلك وبعدين احنا رشحنا من العدد المقاعد ترشيحا 50% وتصورنا ان اللي هينجح 35 فنجح 38 انا اكون خالفنا في الطرح او ينجح 50 إنما لا ما ينجحش 50 لا بسنن الانتخابات لا بالواقع المفروض لا ما ينجحش 50 <تصفيق> لا يمكن لم يحدث في العالم ولا لا زيك بيحدث عندنا 50% في المية لا ده بيحدث الله ده مرة بيحدث عندنا وده ده تزوير رح نامسحه نحن عن زواه نحن عندنا كم بصر عندنا 100% طيب أنا بقول عليك عندنا مية استكثارين انتخابات دينج انتخابات طيب إذا أنتم لا تستعملون الأغلبية وفي رينج زي ما حداك تفضلت أكتر عشان بس الناس ما تقولش إن دندو قلتوا بعد الرجال ما الذي يمنع وأنتم حزب سياسي وجماعة الآن سياسية شؤون حزبا سياسيًا وأي عمل سياسي هدف الوصول للسلطة وهذا كان في الماضي تهمة الان هو شيء مشروع طبور ما الذي يمنعكم من ان تفسحوا عن انكم جماعة سياسية الان او حزب سياسي نسعى الى السلطة في مصر يعني احنا بس الاول يعني احنا لدينا خطوات في شغلنا أي. وهذا حقنا يعني فنحن نرى ان احنا ما زلنا في مرحلة ايجاد الحالة المجتمعية, مش الإخوانية. المجتمعية التي تقبل وتتبنى وتتحرك من تلقاء نفسها لأخذ المنهج الإسلامي بشموليته وكلياته عندما نستشعر أن مجتمعنا أصبح كذلك ويتحرك بتلقائيه من نفسه حينئذ مسألة الحكم ده أصلي في الإسلام من الأصول وليس من الفروع تمام المرحلية, المرحلية من الأليات والوسائل وليست من الأصول طيب ده سؤال افتراضي له علاقة بالمواطن محمد برسي مش بالإخواني نعم من تفضل ان يكون رئيسا جمالية وصل العربية القادم ونحن نتحدث عن شهور حت حتى الان لا استطيع ان احدد لا مفيش دكتور محمد مرسي مفيش في, ذهني في ذهنه شخص يتمنى لو بكرا الانتخابات واناك راح تدي صوت من في الساعة السياسية تفضل ان يتولى على اقل في هذه الفترة الانتقالية الدكتور محمد مرسي يمثل اخوان المسلمين لا الان يمثل نفسه لا لا أمثل نفسه لا استطيع هذا المؤسسة, أحترم المؤسسة المؤسسة المؤسسة, المؤسسة <تصفيق> لم تحسم أمرها بعد في هذا الجانب لأنه ما زال المعروض يعني مقتضبا وغير واضح. احنا مش هيبقى لنا مرشح. هذا منملكو. أيضاً قولا واحد. لن يكون لنا مرشح في الرئاسة في هذه الانتخابات القادمة. كويس. لن يكون. ليه؟ لأن إحنا بنفس الكيفية. خلاص لأنه برد. من حقنا. لكن. لكن هذا أمر طبيعي. آخر سؤال يوم 19 مارس. هتقول نعم أم لا؟ سأقول نعم. ولأسباب كثيرة جدا مش مهم بس خلاص لا انا في الأسباب يا أستاذ تامر طب تعرف تجملها لي في 30 ثانية هجملها لك في دقيقة يعني <تصفيق> <إحنا> لازم يأخذ <تصفيق> أذيا يعني, يعني, يعني احنا دلوقتي نتكلم عن مرحلة انتقالية وانا في والقوات المسلحة عين على الخارج وعين على الداخل والقوات المسلحة تعلن انها لا تريد ان تستمر في إدارة شأن الوطن الداخلي نريد ان نساعد هذا الأمر المتكون الآن المتبلور الصعب ف. هناك خطوات تتخذ غير كافية ولكنها في الطريق نريد أن نبدأها ونستمر في الإصلاح لا نستطيع أن نحدث اصلاحا شاملا كاملا في وقت قصير جدا لا نستطيع. وبالتالي يعني نحن ندعو, قلنا ندعو كل المواطنين في مصر أن يتحركوا لكي يقولوا نعم كخطوة أولى الضمان إلى الخطوات التالية هو هذا الوعي بالعشر مليون اللي كانوا في الشارع طيب. هو هذا الضمان الكبير وأنا كإعلامي أدعو ملايين المصريين يتحركوا يوم 19 ليقولوا ما يشاءوا يقولوا ما يشاءوا لأن هذه هي صورة الممارسة الديمقراطية وسياسية الدولة شرفتني يا دكتور شكرا جزيلا قحياتي الشخصي الكريم شكرا, شكرا, شكرا لحضراتكم جزيلا. شكرا لعفوا شكرا لحضناتكم صباح الألف خير بكرة جميل في مصر النهاردة